غير المغضوب عليهم ولا الضالين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كلب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قالوا أينما كنتم تدعون بدون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أحبهم أنهم كانوا كافرين قال دخلوا فيهم من قد خلت من قبلكم من الجن والأنفس الناوى كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارقوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم, فآتهم على ضحفا من النار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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الْعَالِمِينَ وَلَا دَاعِ أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالٍ يَعْرِفُونَهُمْ بِسِمَاهُ هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الله عين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وهير المغتوب عليهم ولا الضوء أعطوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين تخلو دينهم له وولع به وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم نزاهم كما نزل قوم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 وَمَرَدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ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 فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكروا والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خغف لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكر الله.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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين سهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم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 لينذركم ولتتقوا ونعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عميم وإلى عاب أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم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 أَنْسَنَ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 فَلَٰرُوحَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ بَادِعًا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ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 بما تعيذنا إِن كنتم من المرسلين فأخذتهم الرجفة أصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولكن لا تحضون Allah Allah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 ولا تقعدوا بكل صراط ما توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين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 قال الملا الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا من قريتنا أو لا تعودن في ملتنا قا أو لا تعودن في ملتنا قال أو كنا كارهين قد افترينا ع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 فكيف آسى على قوم كاف السلام عليكم ورحمه الله السلام